ولقد ع ى أمر قد قدر وحملناه على ا ذ تركناها ألواح و د س تجري جزاء بأعيننا لمن ا كفر ك ر ولقد ت ن آ ي ة فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا ا ل ق ر آ ن للذكر فهل من مدكر